وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَارِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ ني يا اقاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتؤفكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض طيرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا ترى الا متاكلهم كذلك نجزي القوم المجرمين